في عجالة سريعة عايز اقول لك عمرك فعلا هو كنزك الحقيقي يوم من عمرك يعدي من غير فايدة تعود عليك او على اسرتك او على وطنك او على دينك باي خير عمرك لما بيعدي والله ما في اغلى منه اوعي تقول هقضي للادي صهرة نقضي ندردش ونحكي ونسولف عن رأيي يا اخواننا وندحك وندردش عمرك عمرك غالي مش معنى كده ان احنا بنقول مفيش فيه. وم... لا بالعكس في مباحات النبي صلى الله عليه وسلم قال للحمد الله ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة بتستمتع بها بالمباحات من أجل أن تستعين بها على فعل الطاعات مش معنى كده أن حياتنا كلها تبقى جد وإلا فالقلوب بتمل لكن اوع عمرك يبقى كله هضر عمرك كله يبقى هزار ولعب ولهو وفسح وبس وما تبقاش عنده كم ولا قضية في دقيقة واحدة تقدر تقرأ الفاتحة خمس مرات أنا عايز لك بس عمرك في دقيقة واحدة تقدر تعمل إيه جايب لك, لك جدا في دقيقة واحدة لو أ هتلاقي نفسك ملكت الكون ده كله في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة تقدر تقرأ الفاتحة خمس مرات، فتفوز بسبع تلاف حسنة، في دقيقة واحدة تقرأ سورة الإخلاص خمستاشر مرة، تعاد القراءة القرآن خمس مرات، في دقيقة واحدة تقرأ سورة الإخلاص عشرين مرة، فيتبين لك بيتين في الجنة، في دقيقة واحدة تقدر تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، فأجرها عشرين مرة، فأجرها كعطب تمنية، تمن رقاب في سبيل الله. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده مئة مرة تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر في دقيقة واحدة تقدر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله خمسين مرة وهي كنزة من كنوز الجنة في دقيقة واحدة هتقول سبحان الله وبحمده عدد نفس وردها نفسي, ورد نفسي وزنة عرشي ومدادة كلماتي هتقولها عشر مرات ويتعدل أضعاف مضاعفة من أجور التسبيح والذكر في دقيقة واحدة هتقول سبحان الله العظيم وبحمده خمسين مرة يتغرس لك خمسين نخلة في الجنة في دقيقة واحدة قد تقدر تستغفر ربنا اكتر من مئة مرة ومغفرة الذنوب سبب للرزق بالمال والاولاد والصحة والقوة والعافية وغفران الذنوب وفي دقيقة واحدة تقدر تصلي على النبي 20 مرة فربنا يصلي عليك mat 2 مرة في دقيقة واحدة اتقول سبحان الله وبحمد ي Bennett سبحان الله العظيم 50 مرة وهي كلمتان خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله اكبر 25 مرة وهذه الكلم أحب الكلام إلى الله في دقيقة وحدة تقدر ترفع إيديك وتدعو وتطلب بما شئت من الله سبحانه وتعالى في دقيقة وحدة تقدر تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف تقدر تدخل السعادة عن مسلم تقدر تفرش كرب مسلم تقدر تذكر إنسان بالله تقدر تكون سبب هداية إنسان في دقيقة وحدة عمرك أغلى حاجة عندك عشان كده كان السنة بيقولوا في ميزان عندنا لليوم اللي هو الصلاة الخمس وفي ميزان للأسبوع اللي هو الصلاة الجمعة وفي ميزان للعام اللي هو رمضان وفي ميزان للعمر اللي هو الحج فكانوا بيحافظوا على كل الموازين ديت ولذلك لو عايز تعيش عمرك مرة تانية شوف بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاري أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من سنى في الإسلام سنة الحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلهة ومقيمة فأخوي وحبيبي أدالوا على الخير كفاعلي اغتنم العمر واغتنم لحظات العمر ودل الناس كلها من حولك على الخير عشان تاخد أجرهم يبقى كده إنت عشت عمرك مرة واثنين وثلاثة وعشرة هتكون أطول الناس عمارا اوعد ايه اتعدي من عمرك من غير ما تكسب اي خير يعود بالنفع عليك وعلى اسرتك وعلى وطنك وعلى دينك يعني عمرك هو كنزك الحقيقى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اللهم اغفر ذنوبنا أسرع عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يم كتابنا يسر حسابنا سقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمة بعدها أبدا وأتم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم محبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته